من عن أبوها الذاكر رجعتني ويني ورد ذكرتني بالغالي أبو الشعر قلبه دم الشعر قلبه دم على ابو وهاتذكر رجعتني وين وذكرتني بالغالي قبل والدمع من وحدة الجبل أتذكر وابكي وح ليشوفني جني طفل أبكي وح بس ماكو حل الزمن ما يرجع هو وين الجميل ماكو من اللي حرمني من حبيبي الله كوني دمه يا عينك يا الله يا على غيابي على غيابك وتحسن لكل من وارك هو انا شبعت قهر حسيت شي بيكسر الموت حسبت يضل صار ان مقدر ما قدر صار ان مقدر ما قدر روحي ورا شبعت قهر حسيت شي بيكسر كساء الموت حسبته يضل صار ان مقدر قاعد بس هو راح مشكلة وراح لاشك اطربحه لما تحبه ما اخونا ما يدم برقبتي حد ما تجيني داعة الله ما ابطل وليتي عينك الله يا قلبي على we gaan nog meer leren. Je moet